الله so. so. أكبر الله أكبر بسم so. الله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 لقد بوأنا بني إسرائيلا وبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات هم اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 إن الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الالم فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ من فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا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 فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلون قب لهم قل فانتظروا إني معكم من المتصرين ثم من نجير سنا والذين آمنوا كذلك حق علينا نج المؤمنين الله أكبر. Amidah Rabbana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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانفع قلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يرزقك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده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 وهو خير الحاكمين الله, الله أكبر. صلِّ على اللَّهِ وَعَلَى Allahu akbar. Allah Salaam alaikum wa rahmatullah. Salaam alaikum wa rahmatullah. Salaam alaikum wa rahmatullah.